Şebekelerin İslam'ı, toz قدك مقدم يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة هذا القول لا يملك غير ألف الإذلال وقام ينسج بالعز فطار كغريد سئم تجام ومضى يستجل نار كالنجم الهائم في فلك المجد مدار لم يرض الدنيا دار كلا والبحر دار ضادك الموج عادك الموج عاد من كل ليل يطلع مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة ما لا يملك غير حجاره فيك فلما ابنا دالأقصى دوارا غنان الموت مشوقا ومضى يعزف قيثارة نصب المحتل خداع أغرا فيه سمسار صاغ الكلمات ورودا والشاب المترحّر. وادي السعيد Sayın say قدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشاره يا سارق الدنيا بنا يملك غير حجاره راميه وكبانيه تخوض بالوابد دار مسراه رعبا ضربوا بالجوع حصاره فتقدم لم يثنيه مكر يستدعي عاره هياته يهادن حتى يمسح بالعزه عاره وكان من إيمان هابد الموت وساره ما في سباقه ما في السير في الموتى غزاة ما في الخير في الليل تما في الموت بشارة لا زلق الدنيا لا يملك غير حجارة الله جل جلاله تهتم وابدأ. أعلى فيهم أسوارا فتفجر فيهم غضبا أنشب فيهم أفضارا كشغايا النار تراه مغور يصنع غارا ما خف الخفوة حتى وقع بالموت قرارا